علي علي علي من وحي القران علي الحق والحقيقه بخط ماشي علي علماء علي ما ثبت ايمان وشاتاهت الدنيا بغير تعين علي أصل الذهب والذهب ربحان لأنبيه وصف سيد الكونين من نور اكتشع كل هاي الأكوان يفخر الدنيا كلها والمسلمين علي سيد الإنس والملك والجان واسمك من اسم خالق الكوين تشلمت لا فتى او داحي ما لاقت ابد بس لب الحسنين فلا فحرف علي وكل حرف برهان جعلها الله لاصحاب البراهين علي كل من انكرك جاهل وخسران ومو بس دنيتك خاسر الدارين علي بس هو الذي جند للفرسان او له احد بدر وصفين واذا نضرب رقم 1 على الناتج 1 وما يطلع 2 اذا نضرب رقم 1 على الناتج واحد وما يطلع اثنين بس حيدر علي بضربة العدوان يطلع ناتج من واحد اثنين علي وانت الكف يا راعي الشان علي رمز العدالة او الدين شريد وصف علي ببحور الاوزان وهي بس جلمت علي قلبة الصابين ومن مثلك يقدم لله قربان يوم القدمت لله الحسين إذن واجب ذكر اسمك بلوذان يالقدمت لله شرف قرابين يا نور الهدى وقمة الإيمان يالذكرك نبض وسط الشرعين تشهد كربل ويشهد الوجدان والنكر وفضل شخصك ملاعين اجاي رتل باسمك ملقحطان اجاي عاهد باسم كل المحبين اجاي عاهد باسم كل المحبين خادم انا خادم انا خادم انا خادم خادم انا ظل على العين والهاد وبسمهم افرغ القلوب يا علي يا القلوب والهم والهيام العلي ده اقدم العهد إ والله العلي القد اقدم العهد ولهم والهيام وانطروا علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي صلي على احمد نبينا وبن عمنا علي حدر علينا صلي على احمد نبينا وبن عمي علي حدولينا بارين السما علي رغم الاعداء علي, علي بارين السما صلي, صلي على احمد نبينا صلي صلي على احمد نبينا, نبينا صلوا يا ناس تعلموا امامة هاليوم تنصيب علي راع الشهامة صلوا يا ناس سطع نور الامامة هاليوم تنصيب علي راع الشهامة والين حيدر حظب هاي الكرامة وكل الموالين فخورين بمقامة للموالين فخورين بمقامك من حبك فرض طاع علينا واحنا مولاي من حبك فرض طاع علينا واحنا مولاي نبارك لك اجينا كل شي عنادك رغم على اعداك كل شي عنادك على اعداك صلي صلي على احمد نبينا صلي صلي على احمد نبينا صلي صلي على احمد نبينا, صلي صلي على أحمد نبينا <تصفيق> و بن عم علي حدر صلي صلي على احمد نبينا وبن بن عم علي حدر arini sama ali raghman ala a'da صلي arini sama ali raghman ala a'daq salli salli ala ahmad nabina salli salli ala ahmad nabina kul كل شي عم يحتف يهتف يا اميري يا كاشف الليالي منور مسيري حبك يضل دوم موجود بضميري وبخدمه حسين رابط كل مصيري وبخدمه حسين رابط كل مصيري خدامي لحسين تقدم لك تهاني يا محوار الدين لك أغلى الأماني تخذ دعمي لحسين تقدم لك تهاني يا محوار الدين لك أغلى الأماني بالفرحه نوياك رغم على اعداك بالفرحه نوياك رغم على اعداك صلي صلي على أحمد نبينا صلي صلي على احمد نبينا صلي صلي <تصفيق> على احمد نبينا وبنعم علي حدر علينا صلي صلي على احمد نبينا وبن عم عليح دولينا باري نسمى علي رغما على عدا علي باري نسمى علي رغما على عدا علي صلي صلي على أحمد نبينا صلي صلي على أحمد نبينا من نورك اليوم تنورة الخليقة وبحب بحسيا وقعنا الوثيقة من نورك اليوم تنورة الخليقة وبحب بحسين وقعنا الوثيقة وبخط ماشيين منزل عن طريقة وبخط ماشين منزل عن ومن مثل حدار ما يترك رفيقة من مثل حدار ما يترك رفيقة أمنا وبونا ربنا على حبك وقسمنا بالله أبد ما نعوف دربك يا علي أم نوبون ربنا على حبك وقسمنا بالله أبد ما نعوف دربك بكل شدة علي رغماً على علي كل شي دنخالي رغم على اعداك كل شي رغم على اعداك صلي صلي, صلي صلي على أحمد نبينا صلي صلي على احمد نبينا صلي صلي على احمد نبينا وبن عمي علي حدر ولين Salli, Salli, Ala Ahmed Nabina Wobn Amma Ali Hadar Wiliyna Barina Sama Ali, Raghman Al A'adha Ali Barina Sama Ali, Raghman Al A'adha Salli, Salli, Ala Ahmed Nabina على أحمد نبينا يا سر لك وان لك هاي جحناني وشلمت علي دوم مطبوعه بلساني يا سر لك لك هاي جحناني وشلمت علي دوم مطبوعه بلساني حبك يا كرارسك نروح وكياني حبك يا كَرار سيك نروحوك ياني قالوتي مني اتقلت نعمل اماني قالوتي مني اتقلت نعمل اماني يا كل العمال علي حبك حياتي Habbak Siyami, Ali Habbak Salati Ya kulli lamal, Ali Habbak Hayati Habbak Siyami, Ali Habbak Salati للموت هو رغم الاعداء للموت هو عليك رغم الاعداء على صلي صلي على احمد نبينا صلي صلي على احمد نبينا صلي, صلي, على, أحمد نبينا صلي, صلي على احمد نبينا وبن عمي علي حدر علينا صلي صلي على احمد نبينا وبن عم عليح دولينا بارين السمار علي رغم على اعداك علي بارين السمار علي رغم على اعداك صلي صلي على احمد نبينا صلي صلي على احمد نبينا وبختمي لبيات اريد ارسل تحيه الفاطمه الزهراء بتسيد البريه وبختمي لبيات اريد ارسل تحيه فاطمه الزهراء بتسيد البريه وللحسن وحسين نزف اجمل هديه للحسن وحسين نزف اجمل هديه ومليون مبروك لكل الجعفرية مليون مبروك ونطلب من الله يتقبل عملنا وينعاد بالخير على الشيعة حفلنا ونطلب من الله يتقبل عملنا وينعاد بالخير على الشيعة حفلنا والباري علىك رغماً على, علي علي رغما على عداك صلي صلي على أحمد نبينا صلي صلي على أحمد, نبي صلي صلي على أحمد نبينا صلي صلي على أحمد نبينا وبن عم علي حذر ولينا صلي صلي على احمد نبينا وابن عمي علي هدولينا بارين السما علي رغم على اعداك علي بارين السما علي رغم على اعداك صلي صلي على احمد نبينا صلي صلي على احمد نبينا خادم أهل البيت علي طم الكربلائي